حاولت حسبي منه ده كتير بيوعد بس ما بيوفيش بوعد قديت الفرصة يحبني عرفتي انه كنا ولد صاحب شهوية وننسى بعض ما كانش ناس you will feel me hey el meena oh my kan shena, og, hye, elbelel, elbelel, elbelel, elbelel, elbelel. فهما بس الزيواني عدت علي وانا غلقتني مشاعري خلتني اندفعت شناوي خير من الأول معك؟ يدوب ده كان بيرضي بس غرور ربي وحب لي قلبي كان حب امتلك ما كان شناوي خير يوميها يا قلبي وما كان شناوي Seguro